الكافرون هذا شيء عجيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيضا متنا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيضا رجع بعيد قد علمنا تنقص الأرض وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فهم في أمر مريج أفلم ينظوا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها واَوْضَعْنَا مَدَدَنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَاسِيًا وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرُونَ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخلب آسقات والنخلب آسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد يَيْنَاهُ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنَ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وأصحاب الأيكة وقوم طبع كل كذب الرسول فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس مِنْ خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْنَمُ مَا تُوَسْمِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ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 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معا سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هادا فَكَشَفْنَا عَنْ كِتَابِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ لَقَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ ادَّعِيتَ القيام في جهنم كل كفار عميد من ناع للخير من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيا فألقياه في العذاب الشديد قال قليله ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد تختصين لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم يقول لجهم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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اسد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من نحيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى وهو شهيد فَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِ اللُّهُوبِ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكانه يوم يسمعون يوم يسمعون بالحق ذلك يوم الخروج امنا نحن نحي ونميت والاينا المصير يَوْمَ تَشَّقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَوَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا مَا يَسِيءٍ نحن أعلم بما وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فذكر بالقرآ م يخغ ف عيد